التعليم عن بعد فتح آفاقاً جديدة للتعلم، حيث يمنح المرونة والقدرة على الدراسة من أي مكان، كما أنه يوفر الوقت والجهد على الطلاب والمعلمين، ومع ذلك يفتقر إلى التفاعل المباشر ويعاني بعض الطلاب من ضعف الانضباط الذاتي، كما أن ضعف الإنترنت قد يكون عائقا في بعض المناطق. إن دمج التعليم التقليدي مع أدوات التعليم الرقمي قد يكون الحل الأمثل لتحقيق التوازن والاستفادة من ميزات كل نظام.